112. وإلى مدين أخاهم شعيبا يَا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره 114. ولا تنقصوا المكيال والميزان 115. إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم المحيط 117. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين 118. الله خير لكم إن كنتم مؤمنين 119. وما أنا عليكم بحفيظ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 وَاسْتَغْفِرُ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُ إلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ قَالُوا يَا شُعِيبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّ لَنَرَاكَ فِي نَا ضَعِيفًا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا